حيث وجدتمهم وخذوهم وخذوهم وحصرهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم إن الله غفور رحيم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 كَيفَ وَإِنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا هَوًى وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَغَوْا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيَّامَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مروة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وافوسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.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 وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ قترفتموها وتجارتٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعق الجزية عليه يدين وهم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 اتخذوا أحبارهم ورحبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن نرية وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدو إلها واحدا لا إله إلا هو وسبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا رَبَّ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَ اللَّهُ إلَّا أَن يُتَمَلُّو رَهُمُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ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 فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَفْسَكُمْ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَأَفْتَنٍ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَأَفْتَنٍ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حروم الله فيحل ما حروم الله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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْ فِرُوا خِفَافًا وَاثْقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 عشا الله عنت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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبله ولا أوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين.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 ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 فَلَا تعجبك أموالهم وَلَا أولادهم إن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 يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِلَيْكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَاذِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِسْيُ الْعَظِيمُ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 قل أَإِلَٰهٌ الله وآياته ورسوله لَكُم مِّنْ لا تعتذروا قد هُوَ بعد إيمانكم إن أَمْ يَمْشِي فِي نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَخْضِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم وَلَعَنَهُمُ الله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 يرون الم ياتهم نبؤ الذين من قبلهم قوم عاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَثَمَّ مُبِينٌ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِنَّا أَنَهْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ صَطْهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ شَدِيدِيًّا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ وَلَا يُظْلَمُونَ وَمِنْهُمْ من عهد الله لإن آتانا من فضله لنصدق و مِنَ من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معربون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 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين برة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرحل المخالفون بمقاعدهم صلا فرسول الله وكرهوه وكرهوه أي يجاهدوا بأموالهم فِي في سبيل الله و قالوا لا تنفروا في الحرب كلنا رجعنا لما أشد حرّا لو كانوا يفقهون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْتَكُوا كَثيرا جَزَاءَ اَذِمَّ مَا كَانُوا يَكْسِلُونَ اِنْ وَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَكُلًّا تَخْرُجُ مَعِي أَبَدًا فَكُلًّا تَخْرُجُ مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًا إن كن رضيت بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالدين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تكم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إن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 سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفعون يتفكون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسن من سبيل والله غفور رحيم.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 وَدَنَبَّنَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَكُلٍ يَعْمَلُ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن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 لا يحونا رعاكنا السادونا الامرون بالمعروف ونهونا المُنكرون الامرون بالمعروف ونهونا المُنكرين والحافرون لحدود الله وبشر المؤمنين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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطعون موطئاً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 للكفار واليجدوا فيكم ظلا واعلموا ان الله عل المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت فهذه اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أو يرون أنهم يفتنون في كل عام مرّة أو مرّتاي ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنْذِلَتْ صُورَةٌ نَظَرَتْ أَعْضُوْهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عَلَيْهِ مَا التم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف اللحم فأي تولّو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم